وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أجر جركي إك نصيحتك البن كافر أكير اگر جركي بونها كافراها تا گوتن دي فويت استي هرن إنا يخا اتكيتي با خدا بو پیغمبري خود صل الله عليه وسلم بيستي خد حلال كري حلال بكن بيستي حرام كيري حرام بكن ديف أحكام دي فاحكام خداها او ديچوژن قالوا ببجل بل نتبع ما ألفينا عليه آبى أنا نخر أموناتك أو تسمع بابتدخل سرديتي أم دلديف يتشجك أو تستوان حلال تكر أم دحلالتك أو تستوان حرام تكر حرامك أو تستوان تجود يباشا أم دبجن أو يباشا أو تستوان تجود يخرابة أم دبجن بس أو تن يخراب أذا جبوا بجا خدته على رب السروان تكر وان ديارتك تنقف تفكيرها أفريكا هي خالت شخص جالك جاره بابت مروف احتمالا يلسر خالت يتشوف بيخدتها على قتوان أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون همي وقت دل دفوا بابت همي هكر بابتوان اتناجه هشتبن ونهد بنا سرق رازج Hen gelecek geldiği